بقول الله جل وعلا إن الله غفور رحيم قد يقع في النفوس أحيانا أشياء لا تستطيع أن تنفك منها ولو لم تكن تريدها لم يكن الإنسان باغ ولا حد لكن رحمة الله جل وعلا واسعة وغفرانه تبارك وتعالى عظيم ولا ريب أن استصحاب هذا يعين في حسن الصلة بالله جل وعلا ويشعر العبد كثيرا بالانكسار بين يدي الله الواحد القهار وما أجمل أن يكون الإنسان في حنين إلى رحمة رب العالمين جل جلاله أحيانا مظاهر الضعف مظاهر العجز المرض يجعل العبد قريبا إلى الله ولذلك الإنسان إذا كسره الله بفقر أو بمرض أو بعوز ولم ينكسر قلبه لله فما ابعده عن الله ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جمله من الاشقياء قال عائل مستكبر اي فقير وفيه كبر فما اصعب ان يكون الانسان فقيرا ولا انكسار فيه بين يدي الله وان يكون الانسان معتلا مريضا ولا يرى في نفسه انكسارا بين يدي الله انا لا اطالبك ان تنكسر بين يدي الناس لكن مهم جدا أن يكون هناك انكسار بين يدي الله الواحد القاهر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ما أجمل أن يظهر العبد لله جل وعلا ضعفه وعجزه وفقره ومسكنته إن الله يحب منا أن نصنع هذا لأن الله يقول كلا إن الإنسان يطغى أن رأاه استغنى نعود